الله الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من القيده وحريت الصلاة رضي كتاب الحد قال رحم الله وشرائح الحج الإسلام والمذوب والعمل والفردية وناو الأستاذ إلى أصيله إلى أصيله الحج كيف الحج كتاب الحج, <تصفيق> الحج وشرائده ولو الحج الحمد لله وحده وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه الحج هو القصد وقال الخليل كثرة قصدي حجست الشيء يعني قصدته وشرعا قصد البيت بأفعال مخصوصة وهو واجب بالكتاب والسنة والإجمع حكمه بعد تعريف شرم أصلاحا وحكمه واجب بل ركن من أركاض الإسلام الخمسة بالكتاب والسنة والإجمع أما الكتاب فقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السديدة في حديث ابن عمر في الصيحي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بولي الإسلام على قمس فذكر منها والحج فإذا الحج وأجمع العلماء على وجوب الحج وتنازع في كفر تاركه على قوليه الجمهور على أن ذلك الحدث الكاسر ليس الكاسر وذا بالإمام محمد في رواية إلى كفره قال عمر رضي الله عنه من ويجيدة استطاع فلم يحج فليمس إن شاء يهودي أو نصراني قال علي اضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين فنقل الشيخ للسلام السلمية الإمام محمد قام بفتاوى شيخ الإسلام رواية على كفر تارك أي رفع أربعة دون شفاتك ولكن الجمهور على أنه ليس بكال فتنازل العلماء هل هو على الفور أم على التراح وثمرت الخلاف أن القائل بأنه على الفور إذا أخره فإنه يأتي وعلى الخول بأنه على التراف إذا أخره فإنه لا يصح والأظهر أنه على الخور ما تستطع أن يحج ولم يحج فإنه يأتب ولكن استشكل على ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في عام وفاة عليه السلام كيف نجيب على ذلك لأنه لو كان واجبا على الخور لحج النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما وجب الحج كليماً يحج، مع أننا رجحنا، ثم عين لي، مع أننا رجحنا خلاف قول الجمهور، وأنه على على التراخ، على عفر، على الفوض. لأننا <تصفيق> يتفشك علينا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج كيف تقول أنواع الفوض؟ طيب. تيل <تصفيق> من النقال. وقال لا تذكر وقال لا تذكر لان قيل الآن بقيت كل حاجة قيل اليوم صار كل شيء حتى الكفر يقال علي القيلة والبضع قيلة والضلال قيلة ليه من قيلة يقول ما ارجع البيت لا ارجع البيت ولا تشوف وجه أنا قال رجل الجمعة قبل الماضية أن ابن باز قال خذ العلم عن محمد بن عيد المقدم وهو عالم مستهد أنا مستشار التعاون، أنا مستاذ. قلت ذكر الله، الله قال أنا لنعلج على المينبر ونذهب نأخذ الحمد لله خيرنا من علمات. قلت يلا، قال إشام أنا شغلت خلاص كم دقيقة الأسبوع؟ خلاص أخذنا الجمعة اللي هي اللي هي راحة ما عت. وقلت أظنك لو في يومها قلت لو لو عمرت عمرنا حليستم لن تأتي كذا. نبذروا هذا. إحنا أدرى بولمائي لم شي. عشان قال بعض قال بعض ال يعني الذي أخذ الرسول أنه ممكن أن تكون عرقين نحن نطيع أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الهجاب والهجاب إذا فكتت بمفور نعم هو الأمرين ذكرهم ابن خير رحمه الله في زاد المعاد في خير صلى الله عليه وسلم لماذا أخذ نشره لأن الحج الأمر الأول أن الأصمام كانت حول الكعبة أتحرجها عليه السلام أن يسعى <تصفيق> بين الصفا والمرأة والأصنام الموجودة فأرسل أبا في العام الذي قبله فهدى مهار ثم حدث الله عليه وسلم في العام الذي بعده عليه الصدر والسلام الأمر الثاني أنه عام تسكن كان يسمى بعام الوفود لكثرت من وفد إليه عليه السلام ليدعوهم من الإسلام فشغلته هذه الوفود عن عن الحج وهذا يدلك على مسألة الضخرة بل الأول هنا الأمر وجود الأصنى ولذلك قال الله عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الصفة. أن يتطوف بإما يعني الصفى إن الصفى والنهوة من الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بإما فكلمة لا جناح معناها أن الأمر على السبيل الوجوب ولا الجواد الجوارد. مع ذلك أن الصعد جائز لو تركته لا تأثر ولا ما توجه الآية فلا تناح عليه أن يطوف بهما يعني مع وجود هذه الأرض لأنه ما فضل عبادته <تصفيق> ولم يكن لهم حيلة إزالتها ولم يكن لهم حيلة إزالتها ولم يكن لهم أزالوها أزالوها الأمر <تصفيق> الثاني الشغال بالوصول القادمة هذه هي نفطة لطيفة في طالب العلم. إلى تعارض الواجبات فأيها يقدم هل النفع الخاص أو النفع العام العام غالبا لتدائم قائلة مصدرين وقرمة لأن هناك بعض أفعال الخاصة أعظم من الأعمال العامة والصلاة أعظم من جمع الزفوات والصلافات الناس فلا أصلا أعظم من الذكاء فضل عن جمعية وتوزيعها على الناس ولكن لو تعاون نفر خاص مستحب مع نفع إنعام مستحب أيها نقدم يقول ابن عبارة المستحية يا يارمها لأن أسعى في حاجة لأسي قيوم من أن أعتكف شهرا وهذا يقول قرارب السيمية والسلام عظيم جدا جديد رسول الله إذا تزاحمت الطاعات يقدم ما كان نفره عاما ولذلك ناقش رحمه الله أن جمعا من الصحابة بلهم فطهائهم ماتوا في غير مكة والمدين ابن عباك الله عنهم أين مات ابن عباك مات فطه لم يمتلا في مكة ولا ولا في المدينة غير طالب علم ينفع الله عز وجل في البلاد والهبان عاش في بلادنا أو في غير بلادنا من البلاد الفقيرة بأهل العلم وطلاب العلم عامل السلام وإذا جلت في السعودية أصل العلم والنفع الله وانتفع من العلماء وشرب منعج الثلاث العلماء فأي هو أفضل له؟ علم في السعودية لا يشغل إلى أن يموت أم هذا يفضل هذا في البلدان؟ يفضل لما لأن هذا نفع؟ نفعه وفي وهو في قدره يصل أما النفع الخاص إذا مات خلاص جفع الحمسية خلاص اما الناس العاد الله آه. نعم انا ازاي قاعد هنا انا كده هنا